نرحب بحضراتكم ومعنا راعي الدعاء الاسلامي فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم وعليكم ورحمة, ورحمه الله وبركاته مرحبا فضيله اهلا, نصر ورحمة نصر نصر نصر أهلا بارك الله فيكم ومازالت رحلتنا مستمره مع ابي الانبياء شيخ الحنفاء سيدنا ابراهيم عليه السلام ورحمه الله وبركاته في هذه الحلقه باذن الله سوف ناتي على نهايه قصصنا الدروس والعبر الممكنه من قصه سيدنا ابراهيم ولا فيما في كلامي مع النمروز ومناظرته قوبه وقصة بناء البيت صح. نشرح في هذا في بارك الله في صدراتكم إذا مشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء مع قصة سيدنا إبراهيم نبحر مع حضرتكم مع الدائل السامي الكبير صدرت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وكيف ناظر النمروز وكلمه وحدثه وكيف كانت مناظرته مع قومه والتفسير قول تبارك وتعالى ولقد جاءت رسولنا ابراهيم بالبشرة ما هي البشرة وما هذه الرسل وقصة رفع القواعد من البيت مع سيدنا اسماعيل واسئلة اخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على عدوثات البحث في صفوة الصفوة ولكن بعد بصاصل كونوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعين على الأعزاء مرحبا بحضر لتكون مرة أخرى ومع مرحب غداي الإسلامية الكبير فضلت الشيخ السعيد الدكتور عمر عبد الكاثم مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا وندلف إلى الحوار الذي دار بين سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبين أفضل السلامة والسلام وبين النمروذ وما ما كانت النمروذ في قومه آنذاك مرحبا رب العالمين وأصلي وأصدموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه أحساب أحساب بحضر. بحضر. هناك حوار وهناك حجاج وهناك جدال بالقران عموما عم يعني بالفضل الحوار, الحوار نحن مطالبون كمسلمين بقضيه الحوار مع الاخر اما نتحاور ودائم من من منطق من منطق قوه ومركز مم. عزه نعم ولتبه العزه ولرسوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى بهذا المنطق نتحاور. أما اما بمنطق ولسلال يعني اتقرب من الاخر كي يرينا قلبه حتى يعني يعطف عليه يتركني في شأني ويتركني في حالي هذا, هذا الظل ما بعده الظل هذا الحوار يكون بين طرفين متكافعين المحاجة والحجاج هو انسان يعني يريد ان يوضح حقيقة معينة ولكن الذي امامه مكابر فيجادل اما الجدال هذا نحن منهيون عنه تماما من ترك انا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن ترك الجدال وهو له محق وزعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الجدال وهو له مبطل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا ضمين الله. انا اضم بيت في اعلى الجنه لمن ترك الجدال مع اخيه وهو على حق لما ترك الجدال؟, الجدال لان الجدال الجدال يولد مراءا والمراء يولد نجاجا والنجاجه تولد كراهيه في القلوب ثم تولد انني اتعدى الحق حتى انتصر عليك فربما اتي بالضعيف من الحديث والمنكر من الاقوال وبالاراء الخطا وبشهادة الزور حتى ان لا اريد ان اهز وهذه لا تكون بين مسلم ومسلم لكن الجدال مباح بين عالم وعالم مثلاً هذا يكون في المنتديات، في في المؤتمرات، في في ال في الأكاديميات، في الورف المغلقة. لكن تدير اثنين علماء على على شاشة. يقول أنا عايز مش عارف. يقول تاني خبر. ليش هذا من؟ لا من أداة المحاور ولا أداة المتحاورين. في صورة صلة المجادلة. نعم كانت المجاديله لأنها تريد أن تظهر أمراً هي غير واضح لها والرسول يجادلها لأن الأمر ما نزل فيه وحي بحد. هسمنا جدالاً. <تصفيق> آه لأن يعني هي هذي هذي قضية إيه قضية أن كليل أنتصل إلى شيء لكن ما نزل الوحش بعد يعني الجدال يكون حول نقطة مفقودة مثلًا. <تصفيق> الله يرضى <يبقى تصفيق> عليك رب بالضبط. فلكن هذه ال... هذا ال... هذه المحاجه التي كانت بين الخليل ال الخليط هذا كان ملك الم كان ملكا على قوته. الملك نعم يعني أنا يعبد الأفلاك ويعبد الشمس ويعبد القمر يعني مشهور أنا كده يعبد الكل إلا الله صحيح يعني ويعجب البطل صحيح هو رجل كافٍ رجل يعلم وهو رجل متجبر في نفس الوقت ودا ودايمًا المشت متجبر لأنه صار مأشفت مع الله يعني أنت تبغي منه إياه هو تجبر يعني يعني صحيح يعني, يعني, يعني ليس بعد الكوفة ندم جاد اللي حاد ي ي يصارع يضارب حتى نحن في أولادنا الذين يجب أن نحن عليهم من أبناء جماعات و... ما. أقول لهم دائما يعني ما في داعي أن تتجرح على العلماء يعني قال علماؤنا أن إلّم يعني يعني إلّم تصاحبنا فلا تضاربنا يعني إذا فربا أنت صحيح. لا تصاحب الفكرة لا يعني المضاربة يعني سبحان الله لك رأي وهذا له رأي طالما ليس هناك نص فالسعيد نبيه دخل على النبوة. النبوذ هذا كان يقال أنه كان لما يجد مع غيرة الحضور أيهما بدأ بالمحاجة؟ أمم. لم يرد فيها شيء؟ لا هو يبدو أنه إلى لا يبدو, يع... يبدو أنهم استدعى الخليلة لمجادلته. آه يعني هو صعب خطه فأنا ما عجز أنا أريد هذا المجادل الذي يبقى كل حاجة. <تصفيق> يعني ليت منهم أن هو موجود الآن يعني. كأنه يرسل سيدنا بريمة هذا جيد إلى حد بما يعني. يعني هو إحنا يعني سيدنا إبراهيم كما قلنا هو الذي أرسى قواعد الـ الـ المنطق العقلي في الحوار فهو لما رأى فوجاهه الباهرة فلا من أجيب وغلبه من يغلب المغرب في ظن هذا نعم في ظن هذا كذب فسواء يعني هو دعا أو دعيا أو إبراهيم طالع سيدنا إبراهيم الناس طلبت هذا شيء طيب لأنه عند يعني الناس على دين ملوك نعم ربما ربما قلب هذا الرجل يكون خير وبركة صحيح. كما صنع بالنجاش من قبل. ألم ترى يا محمد الذي حاج إبراهيم في رب أن آتاه الله الملك أتا الذي حاج يعني هذا رجل الملك نمرود وأتى ملكا. وبالتالي من منطق ملكه يريد أن يقول طالما أنا الملك أنا منتصر حتى في أي كلام أقول م. لا في احد مهما يطلعوني لا في احد ان يقودني كلاما يفهمني انا الذي اكرر الجميع انا الذي اظهر الاوانك انا الذي اخرج الافكار انا مولد الافكار انا اظهر الميديا الاعلاميه كيف تتكلم انا اظهر كيف الصحافه الصحافه كيف تتكلم انا الذي اوجه انا الذي اكتب انا الذي اقرر انا الذي احاسب فمن هذا ابراهيم انا ربكم الاعظم افشل حم الله انا انا بس اعمل كل واحد بس سبحان الله المهم أن آتاه الله الملك. بعدما يبرهيم برصاصة سبيدة بيعرض قضاياه. الملك هنا ملك. ملك النمورود ملك, ملك الدنيا. كان مل مما الملك. هو ملك هو ملك ملك, ملك, ملك. ملك. ملك الشام كله. هاي يقال إنه من أحد ملوك أربعة ملك الدنيا. بالضبط يعني إذا النمورود نعم نعم نعم برا. فأن آتاه الله الملك. إبراهيم بدأ بالقضية قال ربي الذي يحي ويميت هنا دخل معه في الموضوع مباشر الله دخل بالنير من قاس من ربك من ربك ربي الذي يحي ويميت لأنه قضية واضحة للمؤمن وللكافر لأن الاستدلال العقلي عندما تأتي بأفصد الصور فأنت أكثر إقناعة عندما تأتي بالصور المعقدة إلى أن أفك رموز الصورة ورموز الرمز والاستعارة لكن حقيقة وضحة بسيطة حتى أنت في موضوع الإنشاء عند عند الأولاد لما تجد ولد بسيطة فكرة كده في موضوع الإنشاء تستعذب كلامه صحيح كان الله يرحمه مصطفى صدق الرفاعي عليه رحمة الله سأقول لك أنه في صف الرابع للتدائي صف الرابع جاله موضوع إنشاء اتقى قطان قط سمين وقط نحيف. فماذا قال كل واحد من الآخر؟ هذا موضوع ثان. صفر بعد. لما تقرأ ما كتبه الرافعي وزملاؤه في الموضوع، لا بد أن يكون هؤلاء عملاق تلوخ. لا بد أن يكون الرافعي. لا بد أن يكون الرافعي. سبحان الله. فااا فااا فااا ال ال ال سيدنا إبراهيم يعرض القضية ببساطة بساطة شديدة. ربي الذي يحيي هذه قضيه واضحه للكبير والصغير والطفل من الذي من الله واحد يولد واحد يموت ما اتفق المفاجئه المذهبه بالنسبه له قال انا احيي ام عجيب كان الخليل ساه كيف عدو من المحكوم عليهم القاضي جابوا جابوتين أنت براء، أنت تطلق، حنا، صحيح، وأنت أقتلوه، قال أحييت هذا، ومت هذا، <تصفيق> ما في من القضية بعد، أن في ما بويا لكن سيدنا إبراهيم أذكى من أن يجر إلى حوار خائط متجلّي، يعني بهذه السذاجة سفلية العقل أو دونية العقل، دونية العقل، العقل لما يسدامه خلاص أنت ابتكرت بالقط. وزي زي بلعان ابن عاد الذي أتيناه ولكن أنسان منها وأتبع فأتبع شفان قلنا من الغولين ابن ابن بعورة هذا الذي إيه اللي كان ربنا أتاه الله إيه العلم والحكمة وال والوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولكن ولكنه يعني ولوشينا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مثلاً كمثل الكلم إن تحمل عليه يلهاس أو تتركه يلهاس كان دايما فاتح فنه وطالع لسانه هذه الصوره كئيبه ماذا اه رفعناه بها بل ابن اه اسمه ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه اخلد الى الارض عايز يخرج من هذه الانتصاص لا خلود فيها اخلد الى ما لا يجب ان يخلد اليه الى الى الى ان الى انا يوم ابراهيم طبعا هو هو من ارسى قواعد المناظره العقديه طب لا خ لا خص القبيلة أي تعريف الأحياء؟ لا. لا. لا تعريف الأحياء وتعريف النماذج. هاه من الأول الدجاجة أم البيضة؟ يقولوا الله يا أخي ال ال ال البيضة يقولون لا حبينا الدجاجة هي تبيض البيضة. نسولو الدجاجة يقولون جاءت منين؟ البيضة. يبقى خلاص بس بصف علم المنطق لزوم الدور. لزوم الدور اللي هو إيه ثورة ساقية. ثورة ساقية النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي ودأ منها. انا نرد نقول ازاي بالراجل ايه ام تنسحب اسرائيل من الارض ولا مش من الأرض. من ارض احتلتها ولا بمجرد قال قولوا ده ندخل صفه من الى الى الى الى سبحان الله ما تخضيش هذا هذه بس القضية، بس سيدنا إبراهيم مش كان زي السياسيين اللي هم إياهم اللي ما بيأخدوا في شبكة للحل، ال... الدخليس دي لا. البقا مرات لا لا, لا. هو واضح المعالم، ترك الموضوع، ولا إنه سمع. دي قضية إيه سحق الأذنين. سحق الأذنين. آه فضلاً لما تزبح كلام مش حد. دخل من ودنا وطلع من ودنا. ولأجل أنا وذناني. الحمد لله لما عندما تسمع الكلام لا يعجبك ما شاء الله إسماعيل لا هو سيدنا بريم يستخدم هذا ال هذا فتح جميل لي لأنه إذا دخلنا في حوار رحنا الموضوع أساسي. قلت إن الله يأتي بالشمس من المشرق بها من المغرب بس بس. وضحنا ندخل في أحياء وإماتة فبوه الذي سفر. والبهتان هو المحلال والسقوط والهزيمه فهو يسبب الكفر فهو سيدنا فسيدنا ابراهيم يعطي قضيه إيه زي ايه زي الله يرضى عن الصحابه الجليل سيدنا خباب لما لما, لما لما لما نعرف لما لما لما وبعو ودخلوا ستة من الصحابة علموهم ال قالوا رسول الله أسلمناهم وجم بئر قتلوا أرب أر ااا النفار قتلوا أربعة ومسكوا اثنين وبعوهم في قريش. هذا يعني شيء غير يعني دولية ولا ولا ولا. اللهم الله نعم. الله عنه خبيب خبيب بعدين لما أخذوه وبعدين حطوا في بيت فاليضعوا له الطعام. فتنظر إليه زوجة صاحب البيت في قريسة والله أرى عند خبيث بيت عنب مثل رأس الرجل بين يديه يأكل منه ولا حبة عنب واحدة في مكان سبحان الله لأنه لأنه لأن الإنسان لما يوصل بالله زيادة داخل النور ينور ماذا بالضوء دخل خلصت المسألة هو هذا القوة منع الضواة لا لا انا وأخي يومي لا خلص أنت هذه الشمس ربنا يجيبها من الشرق ها أنت إذا أنت من الغرب فهذا الذي كفر اما كفار العصر الحديث احفاد النمرود ما زالوا في بهتانهم وما زالوا في ضلالهم وما زالوا في كفر كفرهم وما زالوا في زدري لماذا لا لماذا إما لضعف حجة ال المحاول او لضعف شخصيته أو وضع في مادة علمية أو وضع فيه التقني المهم هو ضعيف السلاح فالثاني من ضرب من عالي فهذه قضية إيه أن بإيه نعرف القصة إيه نعرف القضية دي؟ أو ما ما نستفيده إذا رأيت حوارا ينح بك منحة الجدل والمراء واللجاجة عليك أن تنهيها عليك أن تنهيها تجاهلها تماما إما بحجة قوية وإما خلاص إذا ما تجد أنه خلاص عايز يهدخ في في معارف جانبية ولا ولا تسمع يعني وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك هذا مجنون عساني هو تقول لا أنا مجنون, أنا مجنون أنا عايز أطباء العرب كلهم يأتوني ويقعد كشف علي ويطلعوا شهادة آه أو موقع على اثنين موظفين راتبهم أكثر من مائة مش عارف كم كان ولا فما كانه وما كان عشية. هل هنالك صور للنمرود في هذا العصر؟ لجأنا إليه الآن. هو هو صوره. <تصفيق> أليس في يعني نحن في عصرنا هل هناك صور ليست كالنمرود؟ الله صور. يعني, يعني يا عبد حنيف هل تستطيع أن تعد لنا مجنين هذه القرية؟ قال أنا على عد وقلاه أكبر. أنا ممكن أعد لك واحد أكثر، <تصفيق> ثلاثة أربعة أكثر. أنا الزوج من جنس. أنا على عبد وقال أخضر أنا أخضر يعني آه آه قل أبا حنيفة إذا دخلت النار الفرات بأسحم كيف أجعل وجهي تجهز قبلا أم تجهز أنا فاضحني أسئلة أبو حنيفة قال لا اجعلها تجهز ثيابك لا تسرق يا راجل نفعل من مفوق سبحان الله الله أضاع الشعبي وهو علامة كبير الله فقل يا إمام في نهار رمضان وضعت يدي في أنسي فرأيت لمن علي حجامة ام علي ماذا قال سبحان خرجنا من افتكر الحجامة انا او نحن لا ولا قدير <تصفيق> انا فقير اقول ايه اللي يمسل السيار واللي ايه اللي دخلونا في متاهة والله يا ابن سبحان الله <تصفيق> كان نضحك <الـ> <تصفيق> المجدنبين من اكثر من 25 سنة جاء سائر باسأل او قلف سؤال وقضيت اللجاجة فظهر لا تقلش ان المرضى انا شخص نعم وزي الشيخ ان كان عندنا بقرة وما دي فيها خير وبعدين كانت عشار و وضعت عيد سيدي ربنايب عيدتك في العيد وفي أم العيد قال لهم هالبقرة ماتت والبقرة لا قال لهم هالبقرة العيد قال فالعيدلة حاولنا نشوفه ولبن نرضعه فما رجناش كان عندنا كلبة والدة في الزريبة فرضعنا العيدلة الصغيرة من الـ من, الـ من الكلبة كبر عايزين نتباحها قال لهم عشدنا الشيخ لحمها ولا ما ننفعش قال لهم دي امها كده سعيد السمعه لان امها دي دمها مش بقره دمها حاجه تانية فسبحان الله عليك يعني هل هذه النسخه هذا التاليف و انا يعني متى يتفرغ العالم او الفقير او داع لنشر كلمه النبي هذا هذه الصفصفه ماشي من المروض ندخل في القضيه وبعدين هو مختلف انا اوحي يومين كيف انت خلاص انت حر وانت اقتلوه فالنمروس فيه صور كثير هو فهم أن هذا أن هذه المحجة الاصليه الأصلية المنظمة، هو يتنطع، لا لا هو تعود وهو على كرسي الحكم وكرسي المدق أنه إن قال أن هذا الثوب الذي يلبسه محمد هو أزرق، لا لا لا لا هذا أزرق، صح صح صح كنت أو شفت أن أنه أنه أنا أقول ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سبحان الله لو صبرت جرتك لحظة أنا كنت وقت اللبود ونالك أو نزل بهذه الشكيلة اللي خلاه هو مرود مني من الذي نمر به؟ صح آه بس قل مصطفى هو بالذل عن بالذل ما عد بالمعجمة عن بالمهملة بال يعني يقال أنها بالمعجمة المعجمة. من المروض من المروض نعم صح وتستمر المسيرة مع سيدنا ابوبه قبيلة المناضل نظر على المناضل الكبرى أيضا مع, مع قومي أو أذ الرأس بهذا, بهذا بهذا الطريق طيب رحلة قوم وجدتهم أنواع خلاص يا يعبود الشمس جماعه يعبود القمر جماعه يعبود افلاك اخرى جماعه يعبود الافلاك الاصناف هو خلص القضية من الأول قالوا سالوا كبيرهم دول ان شاء الله وكبرنا يعني اعرف اوصل لكم المعلومه مين اللي عمل كده فانهى قضيه ايه الهه لا الأرض لا. تعال الالهه الافلاك سيدنا برين مهندس جماعه بيعبدو القمر تمام كويس طب تعالى يا جماعه في ايه اضافت دي العباده ما القمر يظهر متى الليل نعم فده غير لعبوا ليلاً، و... وت... وفي حل من وتصرح <تصفيق> عجيب، هم كانوا يصنعون ما يفيد. ما, يفيد. ما الله. لما الرب يظهر لهم يبتدي يعبد، ما فيش خلاص، ف... لما راه القمر، راه القمر أبيسكم، وبدأ يسجدون القمر وكذا، وأنا ما يسجد، ولكن قولا معهم، قال هذا ربي، شو نيجي ترى، خلاص، أنا اقتنعت أن هذا يعبد قمر اخذ الليل افل لا بعدين قمر عجيب لما يجي على شويه السحاب داكن انا ذهب المباراه لو اعرف هذا رب فلما افل انا احب ابقى انا عايز ربي يكون 24 ساعه الله الله يعني في في رب ربي يكفيني ويغنيني ويراعيني واسجد به ليل نهار لكن لما اغيته اروح فين أنهى قضية إيه؟ القرب. انه لا يصح القبر ان يعبد. الشمس ضعيفة ذعرح الجماعة علينا بقى. سبقكم القمر. تعالوا عندن. هذا هو رأي ها هذا. هذا أو ما هذا ربي هذا أكبر. ده هذا عصر القمر دي. أثبتها كمان غير المغرب غرب عليها. هذا تصفار تصفار. أنا أنا سقط ضرال الجبل. ما في الشمس. ده. يبقى الشمس ولا القمر. ثم أعلنته يعني. اتانما يعلن توبته من اعمامه قدس توبته الى الله هنا قبل أن عن سكت قالها سيدنا ابراهيم للشمس والقمر هذا ربي قالها مناظرا لم يقلها معتق لا لا لا, لا, لا, لا حشا خليل الله لا الكلمة هذا ربي لا لا لا هذا على هو يناظر ويناظر القوم بكلامهم هو هو ينزل معهم وياخذهم حيث الله شاء. يرضى عليه ولا ولا, ولا, بد ولا بد عندما نريد ان نقنع ابنائنا لا بد ان ننزل الى مستواهم العقلي لازم. ثم ترتفع بهم وبعدين نرتفع من الحق. لكن انا لما ارفعه مره واحده طب طب كيف يعني أجد ولد صغير واقول له يعني يلا فين فين معلقه طرح عبد العبد فين يعني العبد ما بناش معلاقة بلي صاروا فلابد أن أنزل لأننا لو نزلت المستوى يعني مثلا الرجل الصعودوك تضبط شطنا معروف آه. ما ما فكر هذا وهذا صحيح يقول الله أني للجليس لشأنه قالوا فيه ربنا عالم أن الجليس عندي أكرهه <تصفيق> دار الله ما هو ما هو سعالة الصحراء سعوقة صع... صع... صع... صع... صع... صع... دار الله أن يد الجليس لشأنه وتبغضني إليهم مقلة وضميره وهو غاعد مع العبد مع بن أي بن آدم هو عينه كرهاء وقلبه وتبغضني إليهم مقلة وضميره ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعران وربي في البلاد كثيره <تصفيق> عمر ما اروح اقول واحد الدين الجمل هو الجمل هو اللي خلقه انا اخد الجمل اللي يعجبني الجمل اللي بتاعه ربنا يعني <تصفيق> <تصفيق> التقسيه اللي هي آه. فلسفه الصعلقه والسرقه ففعلت ايه لما الحرامه تمسكوا تمنعوا ان رزق ساقه الله إليه الله يتغنى بالحرام هي نفس من قال اكلناهم رزقا تفضل لما واليهود وراه رزقا ساقه الله اليك فذلوا معتبرين رزق فتعبط فضل فأيه ولا ولا أسأل لما قال زئب يتكلم على الزب فلا ولا عاد وراء أخاب النخلات يحدث الناس بما مضى وبنهوا أن أطعت ودخلت الجنب فو ولا تس ولا أسأل العبد الفقير بعيره ورانوا ربي في البلاد كثيرو عوض بؤس الناس بب بادعوة وصوح إذن سأل فكتت هذه منطقة الصعلق ها لما بالضبط بالضبط زي إيه وإذا ذكر الله وحده ما أجزة قلوبه الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يعني تجد والله يعني أنا مش حارف أول إيد إخواننا ربنا يهديهم من المسلمين ويجي أبيد للناس مسلسلات تضيع وقتهم سبحان الله ده يقف أمان الله يا مرحبولي وسافرات عاريات لا يولي إبدا عاريك أولي وكل كذف في كذب وده زوجتها وده زوجته وده أبوه وده ابنه وده كل كذف في كذ لا تعالى كده احطله بغدا اقول بس عايزين برنامج ديني ساعتين ساعتين ساعتين برنامج ديني ليه وناس كسر ربع ساعه خمس دقائق اه انا اعمل كده حديث اسمه طلوع الروح حديث الروح حديث الروح حديث الروح حديث الروح حديث الروح حديث الروح لا الروح لا دقيقتين لكن ثاني ساعه وثني الا ذكر الذين من دون فن هذا فننا اذا هم يستفشرون فنس قضيه إنه مروض مدوده الناس تراوح عن انفسها بعض الشيء راوح بطاعه الله روح قلبك, قلبك مضغوطين في العام مضغوطين في الشارع مضغوطين مضغوطين وهنفضل ونظل مضغوطين واذا اعطينا رب العباد يكون الضغط اكبر بان كم النور نور والاستيعاب اقل الله يرضى عن الحسن البصري ارحم الرحمن اسمعني بس الكلام ده خلينا في قناه الصالحين استاذك يا الحسن البصري الله الحسن اسمه يسار عليه رحمه الله. شو اسم الحمد؟ أبوه يسار يسار، وأمه اسمها خيره الله يعني نوع الله. من الخير. الحسن البصري رضي الله سلمة مسلمة ورده مسلمة. إمام التبعين وكان من تزيد التبعين من الصحابة. ما شاء الله تبعون من الصحابة؟ تبعون من الصحابة تكلم عليهم الحسن. أوه. وكانت أم سلمة لما بدأ يمشي ويتحرك يتحرك كده وعنده أربع خمس سنوات. وإذا تطلعوا على المسجد النبو عند عمر بن الخطار تقول له إذن الجوال المؤمنين ليدعو لك يقول يا عمم أدعو لي إن أم سالم أمم يتقول لك أدعو لي اللهم عظمه الكتاب وأنطقه بالحكمة وحبهه إلى الناس سبحان الله أعتقده يقول له لما تروح البصرة سلم لي على الحسن البصر يقول له طب كيف أعرف قال له إن رأيت أهيب الناس وأجمل الناس وأحلى الناس فسلم عليه فليس إلا هو الحسن ربما تبع روا أو مسوح الجميل ووووعندو هيبة وعندو ت... لأن أنت رايح عليك إذا خود الحسن بصر فتخيل أنت أن الحسن بصر هذا لما دينا جربه ترى أن أن أن العبد لما يمتلئ يمتلئ خير سبحان الله ففريج ب ب بيسأل الشام قل له رأيتوا رجلا في البصر يقول كلاما عجيب قال ربما هو الحسن هذا الذي كرامه وجبو كلام الأنبياء الله جبين، لا جسر غسيل، فذا عم عمرو لاجت أو حاجج أو دخل في الجدار أو مرأة، لا، ففقضيت أن, أن أن نحن يجب أن ننتهي عن الجدار، لما زقعت على الإفطار وقبل الإفطار وبعد الإفطار تحل وتحرم وتحرمه فكوى الله كما قال ابن مسعود لو سئل عمر في واحدة نجمع لها أهلاب الجبل، فاذا سيدنا إبراهيم وضع قوانين المناصرة لهذا المنطق البسيط. صحيح، صح. هنا بهذا غلب من يعبدون القمر، غلب أرضو من أرضو يعبدون القمر، لأنه أراد أن يوصل معلومة مفادها أن, أن, أن هذا الله, الله لا يأفل والله <تصفيق> أقوى من هذا والله لا يغيب والله سبحان الله تدل عليه آثار يحرك هذه الكواكب ما <تصفيق> هو, لا. هو هو في في ختم الآية لين لم يهديني ربي أنا هو على على يوشي لا لا لا لا, لا, لا, لا. كان لا. يعبد لين لم يهديني أنا ربي من قبل هذا الموقف لو كنت مثلكم ضال انا انا لو ليس بعد لا لا, لا, لا انا انا لولا انا داخل عليكم بهداي اصلا انا كنت ممكن اتفضل زيكم برضه بستمسكم العذر يا حبيب هو حبيب مش روح منكم ده هو يحل في فيه وينزل عليكم ابدا هذا هذا هذا هو الامه نعم صحيح لا. كيف نسقط هذا وهذا الحوار وتلك المناظرة على الواقع الواقع اننا اذا ناقرنا يجب ان نناظر بأسس علمية أتحست نظر ناظر, ناظر بروض علمي شوف الشافعي رضي الله عنه عنده لا صلاة إلا بأمر الكتاب. طيب لا تجود لا الصلاة عند الشافعي إماما أو مأموما ها لو كنت إمام أو, أو هم إلا بالفتح إلا إذا أنت قرأ الفتح فعند الشافعي الإمام يسكتش هنيها حتى يقرأه المأموم نعم الشافعي الأحناف ليس لا. عندهم هذا تمام تكفي قراءة الإمام خلاص. بدليل راح دخل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قالت صاحبان ابو يوسف ومحمد بن الحسن دخل أجمام الشافعي فقال يا شافعي لو دخلت خلفك فركعت معك حسبت لي ركعة قال لم تحسب قال حسبت ففكر الشافعي لا افهم هو محمد بن الحسن عايز يقنع الامام الشافعي أن الكلام تعود مش مجتمع بس بعد بقى... ربما الذي يقرأ الفتح الإمام وتكسي تمام طيب أنا دخلت مع خلفك وانت وأنت رحت ركعت رحت أنا ركعت معك أنا أعيد الركعة قالوا لا فقال إشفعي جزاك الله خير وصلت الماء يعني يعني الموم ما قرأ الفتح وركعته صارت إيه صحيحة فخلاص ما يبقى... إيه صح ودخل على الركعة بعد الانتهاء من قراءه الفاتحه بنص الامام تمام ده يا لا الامام لا, لا قرأ ولا سمع ولكن ركع شوف هذا الادب في الحوار جميل اهلا جميل امام الشافعي يصلي في الكوفه سمعت ابو حنيفه ف أي ايوه صلاه العشاء عشاء الاحناف عندهم قنوت في الوتر الشافعيه عندهم صلاه الصبح تمام فال الشافعي الشفعي آخذ لم يأخذ في الإيه تصلات الصبح. ليمن؟ فخلص قالوا أناسيت ما مذهبك يا الإمام. قال كلا احترمت رفاته أبي حنيف. أبو حنيفة مفهوم في البلد ولا تبعه ذهب. احترمت رفاته أبي حنيف. جثته. مش مش على تابو من خلف ظهره. هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء هم العلماء. فإذا أفقطنا هكذا تأخذ المناظرات وهذا هو أدب الحوار. صحيح. بين الأب والأم وبين الـ الـ الولد ووأبوه والبنت أمه لكن الله واضح من العهد أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى بناته سطس لم تركهم ومشك لا خلاص يعني ما عاد الحوار مرة لا لا لا, مر... لا مر... ممرس تعال على عند المنح شوي خوش على المنح شوي أنا بدي المتعب بالكلام بتعمل في المتعب من شوفنا ننتقل إلى الكعبة نبدأ نركع بالله هو الأول اللي إسحاق الأول ولا عجبك؟ جاي قلنا إنه هي نحن ما ذا ربه رب هبلي من الصالحين وهب له الله تبارك وتعالى سيدنا اسمع هذا الأول الأول هبلي من الصلاحي نعم نعم في إسحاق إسحاق تعالى قصته <تصفيق> <تصفيق> هو عاد كذا كان يقولك سيدنا إبراهيم كان كريما فكان يسير ميلين حتى يأتي بضيف يأكل معه ما كان يأكل لوحده أبدا هم. يمشي مدين ثلاثة جم ضيوف. آه ف فجاء بأجل حنيز وعجل سمين. أول ما يعني سبحان الله العظيم دخلوا كان فيه ثلاثة هم ثلاثة ضيوف. يبدو أن مسألة الكرم كانت غير موجودة في البيئة نظا. يبدو هذا. جرّز القرآن وصلىت عليها الضوء فيبدو في أنها ما كانت موجودة. وهو وهو إن كان هناك من كرم فهو من أكرمهم. عليه السلام نعم. نعم. نعم. نعم هو درهم. ال ال ولا قادش جاء هم ال ال ثلاثة على مجموع هم ما يدري جو... ما, ما, ما, هو ما هم ضيوف ثلاث ضيوف شكلهم جميل عليهم احترام هيبة هم أول ما دخلوا الفراغ إذا أهدي يبدو في حركة معينة عرضوا الأكل يصير راغا يعني يعني أشهر أو أشهر صورة مش <تكلمًا> يفضل الضيف العزّاد وبعدين ما سبحان الله سبحان الله لي رجل السبادري خدنا سبحان الله فهيدنا إبراهيم <تكلم> أول ما جاء بعذن حنيذ عذن مشوي مع إنه ما ثلاثة هو الرابع هيد على أيه ترى أول شيء أول شيء أن تقتل للضيف من الطعام <تكلم> بأكثر مما يكفي الأمر الثاني لا تخير الضيف ولا تسأله لأن الضيف حيي وهو أسير وأنت لاجب أن تحسن أسرع بالدليل أن أنا عندك ضيف وأبيت عندك أريد أن أصبح صائم أستأذنك أستمحك كيف؟ الله أستمحك ممكن عند إذنك أصوم بكرة إن شاء الله لا ما يوجد سلام بكرة لا يوجد سلام عندك ابن... لا هو كده أنت عارة عندي سلام لا هل تكرمني أخي؟ <مه> سلام ناحي <نافل> بطبع <مه> سلام ناحي ال... ال... ال... هو بلما قدموا العسل فما يترك اللعبة. النفل لعجل هذا لا يريد أن يصوم. ما؟ يترك النفل. ها. لأن صاحب البيت لا يريد. لأن أحيان. صاحب البيت يسر أكثر إذا أكلت أنت عنده لأنه رجل كريم ودخل الصدور فرض والصوم نفل والفرض مقدم على النفل هذا سبقنا. هذا, هذا, هذا جميل. هذا فيمن الخير هذا فيمن هذا جميل هذا إستذام. دخل عليه فرض وهو منافذ والفرض مقدم على النفل صحيح. جميل. صحيح. صحيح. فا. الثلاثة جلسوا جنب بعض وما يعلمهم ما يعلمهم سبحان الله بس وبعدين فضحكوا معه قالوا نحن إذا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن هذا الطعام بيتوا دادوا الحوار نعم ثمنه أن تسموا الله في أوره وتحمدوا الله في آخر رب جميل جميل الموسى أم. فهو بدأ لما يأكل ابتدأ الطعام بدأ الطعام وهذا ايضا دروسنا تعلمه هو بدأ تمام. تمام. فسامع ضحك زوجك من الداخل زوجته بتنظر الى الضيوف لانهم لا يأكل ما مش اي صوت والخليل من حيائه يريد ان يترك لهم مجالة فلما اختفت وجد ايبيةهم لا تصلوا ايدي ولدهم لا يأكلوا مم. فأوجس منهم خيفة أحلى. ضيوف هو أول مرة لأنه أوجه لأن الأوجة سخيفة ليه مصرح حرام لا خاف أن يكون هؤلاء من الصفادحين وأن يكون ماله فيه شيء من الشفر أو حرام الله خاف الحبر في إيه ماشي الصفادحين مش رضيه نكتل عندنا دين شوفه شوفه شوفه شوفه درجة أوجة سخيفة مرة طبعا مش عارف. هو خاف من من من من حد جلت عنده ده هو المحرار القوي طبعا تقول بتشجول إيه ضحكت لما رأت خوفه لا هو تعالى لما ناقنا ضيوف ولا كلون سبحان الله هي ضحكت يعني ضحك بح... ضحكت بس انا ليس بحاضر لا لا حاضرا هو يجيب ابيات من الشعر والارنب اللذيذ هيقول الكلام ده وكان عند زمان ما كانوا درسونا ال... يعني ضحكت ضحك ضاحك ضاحكه ليس حاضر لا خدها على على هو حاضت لانها بشره لا لا لا. بانها سوف تلد فاضحك ملائم للولادة سبحان الله وره الضحكه خذها كما هي فلو جينا نشاهد بحث لنا سابق قاعده ثابته شويه وقال الشعر كذا كذا مش تحت يقول وهذا بيت ولا بيعرف قائله عشان انت بتلخشن جديد هو قال قاعده قاعده البيت شعر وناخد القاعده دي الوان نعم ف سيدنا ابراهيم اول جاسفين قالوا لا تخف إن رسل ربك ملائكه سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل سيدنا عمر الله بن و... عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بادينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبًا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا مرحب ضيفنا الكريم الدارس الكبير صدرت الشخ صادق الأذتور الدكتور عبد الكريم مرحبا بصرتنا أحمد معيث الضيوف ثلاثة ملاعق ثلاثة ملاعق كم عدد كتبك فيهم؟ نعم هناك الكبار الكعك تبريد استضافين مايكي مايكي حسنًا سواء هم هكذا أو ما ثلاثة من الملاعق لا يأكلون لا يشربون بو... يتمثلون في صورة في بشر بشر, بشر تميل يعني بشر سود. نعم نعم. فاا ومرأته قائمة صباح. فلما رأى أيديهم ده يتفصل... ايه؟ اه... نكرهم نكرهم. منهم خير. قالوا لا تخاف. طبعا طمنو خربنا لا تخافون إيه من... خلفن... إن أرسلنا إذا رأة... في تانية... إلى قوم مجرمين. سيدنا لوط كان في نفس الفترة الزمنيه وقريب وقريب من المكان فبس مروا على الخليل الأول سبحان يسلموا عليك عشان سلمى نقول نخلبه هذا العظيم من يدخلوا بيته من باب المعذره يعني من باب تطببت الرحمه الإلهية اذا زي التعبير يعني بعد كل هذا الغم والهم من قومه ومن مبرود ومن ابوه وسبحانه ومن ذات ولده من هذه الرحلات من مصر وكان عايزين يزور دوشتو وكل هذه الطلعات وأربع بعضها لذلك لما يجي يزوروا بعدين يزوروا الملائكة إذا كان أهل الأرض قد قلوق وأصبحوا ضدك فالسماء معك وهؤلاء مندوبين مندوب الملائكة الأعلى يسلموا عليك في البيت ويا ولد معك الحمد لله يعني يعني ذا قضيت إيه قضيت خديجة تموت أبو طالب يموت والطائف يكذبوه وبهذا المنطق <مم> عمل حزن سنسعى حزن. عم <تصفيق> جبريل تعالى انت في ضيافه ربك الله يا ابا الاصرار المعراف الارض كذبوك السماء تصدقك مرحبا شوف شوف حلو. هو الله. هو زي. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف ولا هذا بدأ. ويتمنى ألا تحصل. ووتمت وتتهرب من الزيارة. صحيح. وهو صحيح. في ناس يعني الرذالة بدأوا العذب والدج ستو والعزب ولا؟ نسأل بس سلام يا رب. آه آه فالمهم ال, ال ال وامرأته قائمة صباحت. فجأة مفاجأة. ومن وراء إسحاق يعقوب. وده اول مرة يبشر بالابن والحفيد مرة واحدة. فقالت يا ولدك أردو وانا عجوز. وهذا بعدي شيخة لأن اصلا وعبرت عبارة الثمانين ووقال للمرأة كبيرة السن عجوز وللرجل كبير السن شيخ هيخ. آه يعني, يعني, يعني ويقال الشيخ والشيخة يعني بعض ال يجود وبيجود نعم طبعا أنت تعمد فا في فصكت وجهه يعني مفاجأة أصل حركات النساء مفاجئة لأن عاطفتها تسبق تعبانها آه ضربت وجهها وصقت وجهها قال قالت عجوز عقيم آلدو وانا عجوز وهذا بعد شيخة ان هذا شيء عجيب شوف الملائكة حوار هي تحاور الملائكة خلي بالك قلب نعم يعني التحاور مش تحاور بس عادي كأنه حواره مع الملائكة وجه عندي وجه هي وكنا تندش أو تستنكر هذا هي عجوز وذبلها وهي عقيم أصلا وهي لم تلد من قبله عبرت الثمانين وعدين كيف يعني؟ في البشر لا, يجب لا. هذا قالوا أتعجبينا من رحمة الله هذا فضل رحمة, رحمة الله الله, رحمة الله وبركاته رحمة سبحان, الله. سبحان رحمة الله. الله رحمة الله وبركاته لأن, لأن الصحابة أيضا نراو جبريل أنا جاوب في سورة برجو وشافوا عبد الرحمن بن عوف قال له هذا رجل أطال معك الوقوف يا رسول الله قدت أن أتي لأنهرة قال أو رأيته يا عبد الرحمن قال ما رأيته أنا رأيته قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظمنت أنه سيوردته جئ له صورة رجل بشر بشر صورة بحي الكلبي بحي الكلبي هذا رجل كان جميل الصورة سبحان الله يتمثلون بحي الناس وعش برض من يشعرش ونائكا با من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت سبحان الله فحب الله معاملته لابراهيم وابن اسحاق وبعض يعقوب وكلنا نجعدنا نبي سيدنا إبراهيم الوحيد من الانبياء الذي بشر بولد وحفيده سيدنا زكريا دعا نعم نعم فولد له وعشان ولكن لا والاسم لما سماه رب العباد عز وجل بنام الاسم يحيى. له من قبله؟ سمية. لا لا يحيى يحيى عندما يموت. ولكن كل بشر يموت. صحيح. يحيى مات شهيدا. فما الله الذي يسميه. ربنا فما يحيى؟ طب كيف يحيى يموت؟ كل يحيى يموت. حيين سوف يموت. يموت من عليها فان. طب يحيى عندما يسميه الله يموت. فكيف؟ ستاش أمم الله والشهيد لا يموت قصة علومي رحمة الله عليكم آه آه رحمة الله, الله وبركاته, وبركاته كيف تتنزل رحمة الله وبركاته علينا آه عم. كيف نستجلب رحمة الله عندما نجاهد في سبيل الدعوة والذين جاهدوا فينا لله لأنهم سبّرنا لأن هذا العطاء الرباني ما تم إلا بعد رحلة كفاح طويلة لا لا نمكّن في الأرض إلا بعد اكتلاء بعض الله الذين آمنوا وعمرو الصفرحة عالم الموقف عن الصفرحة لما استخدفناه في الأرض الاستخداف ذلك كيف يأتيه والتمكين كيف يأتيه مم. بعد, بعد... بعد... بعد... بعد الإيمان وبعد عمل الصالحات وبعد الاتلال هو آمن وعمل صالحا وابتد هم لما يذهبون إلى لوط كما سيأتي لكن فاوته لك هم أرحين يخلبوا قريط بوت قالوا له هذا طبعاً راحين راحين ماذا قال لهم سيدنا كان قريبا له هم أقربوا عمو ولو أسرنا نروث عاملو عامل عامل سيدنا لوث سيدنا, سيدنا لوث و... كان مكلفه برسالة بلغ... فانا كان عشان خديت بفواحش والإنس وال وال فرعون فا فا فسبحان الله, الله. فخلنا سيدنا لوث وسيدنا بريني عمي شوف العم الله أكبر نزل بعد الآن الله يسامح الناس يقول لك أيوه الشيخ أفلوات العم غم ودخلوا بابه والأقارب عقارب وبعض الاقارب بعض الأقارب كالعقارب في اجاها فلا لا. تفخر بعم أو بخاله والعذ بالله فكم من عم ياتي الهم منه وكم من خال من الخيرات خاله لا العذ بالله مساء السلام لا لا, لا الحمد لله ان شاء الله نسال الله, الله. صلاه رحم في المسلمين معقوله لا لا لا ان شاء الله لا. ان شاء الله يكون العم حنون يكون الخال حنون والخال والد والعم والد إن شاء الله باذن الله ماذا قال لهم سيدنا إبراهيم هو ان ارسلنا إذا قوم مجرمين قوم لوط إن في ها هلا عز الله خلوا بارك <تصفيق> الله نفيها رسول وابن أخويا أنا, أنا, أنا فيها روتا أنا نحن أعلى الله أذكر ربنا يمدحه في يجادل قومة عشان إيه عشان يارأبهم يارأبهم لو عسى يمكن تستنوا شوي خذوا شوي هنا يمكن نبعت لهم رسالة ونخلوا بارك وهذا عند القريه المصيبة تحصل توبوا ارجعوا يقول له فرص رسالة لابن له سد عليهم في الدعوة شويه ابن المشهود الجادير وما في قول له إما إبراهيم الحليم والله الله الله الله الله الله الله مسألة وعيف بواءنا لإبراهيم مكان البيت البيت في اللغة هو الذي يبيت الإنسان فيه ليلا لا هذا تعبير على مكان البيت مكان البيت طب ليه ما جمعش وقت بوقنا مكان المنزل أو مكان الدار طب بوأنا يعني بوقنا عرفناه عرفناه اه هو يعني حدد عددنا نعم عددنا مبوء صدق مبوء صدق سبحان الله ف ان تبوء مقاومكم بمصر ايه بيوت اه طب يعني أعدوا تجهزه اعد بوقنا لابراهيم مكان البيت طيب ليه مكان البيت البيت يدل على المبيت ليلا صحيح طيب وكان الذنوب والمعاصي تصنع في قلوب العباد ليلا وظلاما وجلاؤها هناك عند هذا البيت لن ينجلي ظلم المعاصي ولا غبش وظلامه الذنوب الا بان تزور هذا البيت يعني البيت الملائم للمغفره لان انت دايما العبادة افضل متى بالنهار او بالليل بالليل مستقفلين بالاسحاء صحيح, صحيح. بالتماس فكأن هذا العابد سواء عبدا نهارا او ليلا فكأن ما عبدا ليلا الله وهو انا ديجور مكان الله البيت الله تمت البيت الله محان الله عايز ارجح قضية ربما نشنافع لما, لما, لما دخل عليه الروس برضه قضية مم. حسن لأن ملابسات بطيطة قالوا سلاما قال سلام طالب منكرون نعم. لا ما بيعرفه تمام وده ففين عم الصالحين لما تقولوا إذا حييتم بتحية فحييبه بأحسن منها او ردوه صح الله المفروض تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فولاد هو رد احسن فين احسن قال... قالوا سلاما قال <تصفح> سلاما, سلام حال... سلام. قال سلامًا. <تصفح> حالة... ده حالة... حالة... حالة ده السلام اللي يقوله لحال حال حال تقول سلام قالوا سلاما منصوب على الحال لا حال ده حال <تصفح> قال سلام لا سلام ده إيسم. والجملة الإسلامية تدل على التأبيد أنت اسمك محمد من الساعة ما هي أقوى التعبير بالاسم أقوى ف... وتدل على الاستدامية فيبهين أردت رغم أنها واحدة وليجب ننصوده وليجب نرسوده هو الرفع للتمكين هو كأنما عنده عندهم سلام منه لهم وكانوا إلى أن تتركوا هذا المكان فالسلام مليم هل يجوز لنا أن نقول هذا الآن؟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 نعم بعده عين الصح مر الطائفين والركع من باب عباده الطائفين اللي ما الطارئين الزوار اللي هم ماشيين على طول آه الطائفين <تصفيق> المناسك <آه الطارقين تصفيق> اللي وزائره ماشي من طافه من طافة. جاء طالو خرصو. طالو خرصو. طالو عليها طائف من ربك نعم مر عليها اه طه للطائفين بيت الطائفين والعاكفين اللي هم مستقبلين هنا والركع السجود تمام و في ركع مش هي من وجب الركع والسجود <تصفيق> والركح، الهاركحاس كله طاغض لله، كله خشن لله، دي دعبله دعبله، فهم لتمت طميمة مع بعض، ما نركع سجد صحيح مش ممكن واحد يركع وسبحان الله زي في مصينامة لما تزوج سجاح، ال ال الداعم النبوي <تصفيق> المدعي فما، المدعين النبوي جع التزوج مدعية النبوي، قالوا كيف من غير مهر؟ ما دخلت خلاه تعليق خيمة، هذا صحيح كيف تزوج من غير مهر؟ رخّر جعله، ماذا تريدون يا قام نريد مهرا تتزوج نبيتنا دون مهر فلو وضعط عنكم صلاه العشاء وصلاه الصفر وصلوا قياما لا داعي لأن تعسف رجولك في الترا في هذا التكرار. نقولك إنه كيد. يعني السلام يخرج منه إيه؟ فلما راه يعني؟ فستة ومجور في المجور. حضر المصلى. هذا الله. نعم. ال... ال... ال... سيدنا إبراهيم في ال... في البقرة. نقول وإذ يرفع إبراهيم مرتواعد من البيت. ماعين. ما طب عرف إزاي القواعد؟ قال ربنا أرسل سحابة وضللت حجم مساحة الكعبة طولا وعرضا. بالضبط بالضبط. على قدرها ثمن. هو كله هو كل. طب بس العيا وإذ يرفع إبراهيم بناء على أمر. مضمر. ذا بطل ما لا يعني اللي ابن ابنه عن أمر. يروح عند مصر بأمر. يوج حاجة بأمر يتكلم النمرود بأمر يستقبل الضيوف بأمر يجادل بأمر يقود بأمر فلما لم يقل إذا يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت هنا أن تغييرة وهنا وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لم يقل إبراهيم وإسماعيل هو هو ال ال ال البيت لأهميته وكأنه وضع بين الرسول وابنه النبي لأنما في حماية هذين الرجلين الكبيرين الذين هما كبيران عند الله سبحانه وتعالى فكأننا البيت بحمايتهما بعد حمايته عز وجل كان البيت موجود زي بالضبط الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ترتيب ايه أربع خلق الإنسان وبعدين علمه, علمه, علمه بعدين خلقه لا جعل, جعل خلق الإنسان بين تعليمين. فمن لم يتعلم القرآن فهو ميت لم يخلق الله قرآن تهدي ما الذي تعلم القرآن وتفسيره وما فيه من حلال وحرام فهميت؟ حتى يعني حتى الكل الكل مش برضو التفاصيل ولكن يعرف الكليات الكليات التي فيها هنالك حد أبنا لكي يكون دمانتها زيات منهج حن الله وحنا نحن بعنا من غيرنا من يوم تركنا منهج وإذا رفع إبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل ربنا شوف شوف مشواره تعبنا وعملنا منتظر كان حسنة شنا أزواج في البيوت يعني شفنا شغلة وقته سبحان الله الحمد سبحان الله مئة مرة ليه كان عند الله هو يعني هو بيزنس هو شغل هو هو تجارة هي تجارة صار بس وين تحت المصابر تجارة لا أنت بور لا ما بس بس تحت السد كان كان نعم كان يعني خلاص إن شاء الله أضرب بس يا ربنا تقبل آ ربنا ت شوفوا ربنا يقبل يا رب يجعل هذا العمل خالصا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين بك كمتة كمتة كمتة ألم يكون مسلمين؟ هم مسلمين ومؤمنين ونبيات ورسل وهو خليل وهو صديقنا بإسماعيل ورغم ذلك يريدون أعلى درجة في الإيمان وهو التسليم. التسليم. ومن يرغب عمدنا في إبراهيم بعد كم آية ومن يرغب عمدنا في إبراهيم إلا من إيه ثق أنا. ونحن في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربّه أسلم؟ قال أسلم. لرب العالمين. إيه العالمي أسلم ده؟ أقصى درجة في الإيمان في الأول يعني الـ يقصد الـ يقصد أشلم بماذا أن يسلم أمره كله لله بحيث أنه هو ليس العارف الذي إذا ما أشار حدث له الطلب ليس العارف هو الذي إذا أشار حدث له الطلب ما. وإنما العارف ما لا إشارة له لأنه هو الطلب هو طلب الله عز وجل هو مطلوب الله هو مذكور عند الله عز وجل أنا أعرف متى يذكرني ربي قال رجل استحنا الله قال والله إن ذكرتوك ذكرني تزعلين ذي هذا <تصفيق> <تصفيق> هو غد كيد هذا اذكرني في نفسك أم في نفس اذكروني كوروني <تصفيق> ما أرضه <أقوله تصفيق> هكيد الله تعالى والله جبت كلام من عندي تحدثي له تحدث كلام الديم ما مقامي عند الله يا بصري قال ما مقام الله عندك بس بس خلاص حلو وإذا رفع براهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أن تستمع ودعرين ربنا وجعلنا المسلمين لكن المهم لما البناء بدأ يقف هذا الإسماعيل ثني بحجر عشان بدأ أقف عليه يفاجئ سيدنا إبراهيم لأن الحجر يتحرك معه يمنة ويسرة وارتفاع وهبوطا كلما أراد أن يبني أو يضع حجراً جديد كيف الحجر اللي جهول سيدنا الإسماعيل جاب حجر نعم وقف عليه هو جنب الحجر ده بيتحرك حبيك ورب العالمين هما الاثنين ما في غيرهم سبحان الله كعبه دي كلها طب اثنان فيش معين الحجر يدور يتنقل عايز يتحرك والنبي يقف عايز يطلع فوق يعني مصعد يعني يعني لا يعمل بالكهرباء ولكن يعمل بقدر الله ونام بالله فعنا قصه الخليج بهذا النط احنا اعطينا عناوين عناوين ده لو لو غصنا في في في في, في, في الايات ودلالاتها والكلمات والالفاظ وما وراء المدلول نص القران والمقصود فيها يعني نعرف كيف كيف يكونون مع الصفوه بس بس احنا عناوين عن هذا الرجل الذي هو من اعظم الصفوه ومن اصفى الصفوه عشان ناخذ من غسل ايه بعض هذه الدروس المستفاده شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلقاكم في حلقة القديمة عليك. شكرا, شكرا لكم شاهدين الكرام وستمعين للأعزاء أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمة الدعاء الإسلامي الكريمة فضلت الشيخ وسهد الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد غدا قبل هذا الموعد بساعة كاملة بمشاعة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى االله خير اما أم يشركون